والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون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 من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لاانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون إِلَّا تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُبَاعِفُ لَكُمْ وَيُعَفِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَدِينَ عَادِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ